أعوذ بالله من الشيطان الرجيم برأتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا وأعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بر من المشركين ورسوله فإن تبتموا فهو خير لكم وإن توليتموا فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم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 فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم فقتلوا المشركين حيث وخذوهم لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم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 فإن تابوا وأقاموا الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ فإخوانكم في الدين ونفصل الْآيَاتِ لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا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 فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم, وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها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 يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتموا لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 فتن كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين إن النسيء نسي في الكفر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 والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتموا إلى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة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 فَإِنَّ الله عنك لم آلٍ لهم حتى حَتَّى لك لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا حَتَّى لا لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ واليوم لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أن يجاهدوا بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم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 ولو أرادوا الخروج لاعد له عده ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم, فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة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 وإن تصبك مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قد أَخَذْنَا أَمْرَنَا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا مَا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل بنا إلا إحدى ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون قل آفقو طوعا أو كرها لن يتقبل منكم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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْقُّ أَيِّ يُرْضُوهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْقُّ أَيِّ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَيْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ له نَارَ رَجْهَنَّمْ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 ولئن سالتهم ليقولن إِنَّمَا كنا نخوض ونلعب قل ابي الله وَآيَاتِهِ ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إِيمَانِكُمْ إن يعف عن طائفة منكم تعذب كَانُوا مُجْرِمِينَ كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 وأولئك هم الخاسرون أَلَمْ يأتهموا نَبَأُ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إِبْرَاهِيمَ وأصحاب مدين والمؤتفكات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 وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قربات عند اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لهم سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم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 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم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 والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هاور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 في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتموا به وذلك هو الفوز العظيم التالي يبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن نوعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا هُوَ الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمَنُوا الذين اللَّهَ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه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 ولينذروا قومهم إِذَا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أَنَّ الله مع المتقين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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إِلَى رِجْسِهِمْ, فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا كَافِرُونَ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 وَإِذَا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من أَحَدٍ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بِأَنَّهُمْ قوم لا يفقهون Lekra de ja, ik moest u zien, ik moest u u فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إِلَّا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم